بسم الله الرحمن الرحيم قاف بل قرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وَدَعَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ فَعِيَادَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْكَذَبُوا بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إلَى السَّمَايِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَا هَا وَمَا لَهَا مِنْفُرُودٍ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 وَالنَّقْلَبِ شِقَاقٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ لِزْقَلِ لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ الْقُرُونُ فَأَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ مَدْيَنَ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنَ وَإِخْوَانُهُ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كل كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ أَسْعَيْنَا بِخَلْقٍ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدِ وَنَقُصُّ قِنْطَنَ الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ به نَفْسُهُ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 منفق في الصور ذلك يوم البعيد فجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد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 ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بقشا فنطبوا في البلاد هل من محيص إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَنقَشَعَ السَّمْعُ وَهُوَ شَهِيدٌ بَلْ قُدِّرَتْ قَنَوَاتُ السَّمَاءِ وَمَا تَرَىٰ مِن أَرْضٍ إِلَّا هِيَ كَطَيِّ الْعَجِينِ وَمَا مَسَّنَا مِن اللغوب. فاصبر على ما يقولون فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه أدبار السجود فاستمع يوم ينادي المناد من مكان قليب يوم يسمعون الصيحة بالحق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 جبارا فذكر بالقرآن ما يقاطع عيد.